أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تِنْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ الْمُبِينِ وَبَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ الظَّالِمُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَاكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَنُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ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 فَلَمَّا جَاءَ لَنُوطِنِ آل الْمُرْسَلُونَ قال إنكم قوم مُكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإن لا صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتب أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقفوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون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 إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد أن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين